وَدَو رَحنَّهُم وَْكَ شَفسَّْ مَاذِيهِم مِظُرر لَُّ فيِي قَُهِم يَعَّهُ وَدَ قَدَ أَ تَكَالُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرُّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِ جديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويمتع وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُثُونَ لَقَدْ فلا تستقم